لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبثوثه افلا ينظرون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 ذمذكر لاست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم